او ذا صناعة او فحلا او خصيا او مسلما او الدابة هملاجة هملاجة هملاجة, هملاجة او الفهد صيودا صيودا صيودا او الشات لبونا فبان خلاف ذلك فله الرد لانه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معبا هذا الفصل او رده المعلف رحمه الله تعالى فيما اذا اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع ثم لم يجدها فله في هذه الحال الرد مهما تنوعت المبيعات او الصفات اشترط صفة باع عليه هذه الامه فاشترط المشتري انها تجيد الطبخ فلما اخذها لتطبخ وجدها لا تحسن فله الرد في هذا اشترط في الغلام أن يكون كاتب فوجده لا يكتب ولا يقرأ فله في هذه الحال الرد اشترط في السيارة أنها تسير سيرا معتدلا حسنا فوجدها بطيئة في سيرها فيها ضعف فله في هذه الأحوال كلها الرد يقول وإن شرط في المبيع صفة مقصودة صفة يقصد المشتري وجودها يعني يهتم بوجود هذه الصفة مثلا اشتراه ليقرأ عليه فوجده لا يحسن القراءة مثل ان شرط الامه بكرا فوجدها ثيب فله الرد في هذه الحال أو الجعدة الجعدة الشعر المتجعد الذي يكون كثيف ومتعرج في تعاريج فهو يعطي زيادة جمال في شعر الأمة أو العبد كاتب اشترط أن يكون كاتب فما وجده يحسن الكتابة او صناعة نجار مثلا او حداد او بنا او سباك او صفه يريدها او فحلا فوجده خصية اشترط في الرقيق الذي اشتراه ان يكون فحل او في البعير الذي اشتراه او في التيس او الخروف الذي اشتراه ان يكون فحلا فوجده مخصي او اشترطه خصيا يعني مخصي من اجل ان يدخل على المحارم ولا يؤثر لانه لا اربته له ولا غرض له في النساء فهو ممن استثنى الله جل وعلا من الرجال الذين يدخلون على النساء وإن لم يكونوا محارم غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو مسلما اشترط حينما اشترى هذا الرقيق أن يكون مسلم فإذا به على خلاف دين الإسلام او الدابه هملاجه يعني سريعه الجري الدابه خفيفه سريعه الجري وتجري جريانا سريعا معتدلا بتبختر يعني بتعطي زياده جمال في حسن مسيرها او الفهد صيودا يعني انه يصيد وتعلم على الصيد وعلم من قبل لان الله جل وعلا احل صيد الطيور والكلاب المعلمه وأما التي لم تعلم فلا يحل صيدها حتى يتم تعليمها او الشاهات لبونا اشتراها واشترطها لبون يعني ذات لبن فوجدها لا لبن فيها فبان خلاف ذلك فله الرد إذا بان خلاف ما ذكر وما شرطه المشتري فله الرد لما قال لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه يعني هو بذل الثمن في هذه العين موصوفة بهذه الصفات فهو سلم عينا خالية من الصفات التي رغب فيها المشتري فملك الرد كما لو وجده معيبا اشترى الدابة فوجدها مريضة ما اشترط فيها صفه وإنما وجدها مريضة فالمرض عيب كذلك اشترطه كاتبا فما وجده يكتب اشترطه قارئا فما وجده يحسن القراءه اشترط السياره ان تكون تسير كما تسير السيارات فاذا بها بطيئه ضعيفه ونحو ذلك نعم. وإن, شرط وان شرط الامه سبطه او جاهله فبانت جعده او عالمه فلا خيار له لانها زياده وإن شرط الامه السبطه يعني شعرها مرسل غير جعده شعرها مرسل وضعيف او اشترطها جاهله قال انا اريد جاهله انا اريد اعلمها على يدي فوجدها متعلمه قال في هذه الحال لا خير له ولا رد له لانه أوجد احسن مما اشترط نعم وان شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك فان شرطها ثيب فبانت بكرا فكذلك يعني لا رد له ليس له رد لانه وجدها احسن مما شرط القول الاخر ان له الرد في هذه الحاله لانه يقول انا اريدها ثيب وهو رجل ضعيف فيقول انه لا يستطيع ان يستمتع بالثيب وبالبكر وإنما يريد ثيبا من أجل أن يستمتع بها فله غرض صحيح في الثيوبة حينئذ فله الرد حينئذ ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر يعني ما يستطيع أن يجامع البكر لضعفه فوالشرطها ان أن تكون ثيب من أجل أن يتمكن من جماعها ومن المعلوم أن الأمه المشترات أنه تكون أنها تكون فراشا وتكون تحل لزوجها وليس هناك عدد في الامه مثلا يكون عنده أربع زوجات حرائر مثلا وعنده عشر أو أكثر أو أقل امه والأمه أصلها أن تكون من سبي من الكفار سبيت من الكفار فتكون ملكا للمسلمين يوزعها الإمام على الغانمين يوزع الإمام على الغائمين فقد يأتي على فقد يأتي للمجاهد مثلا ثلاث أربع خمس امه فإن شاء استمتع بها وان شاء باعها نعم. وان شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان وان شرطها كافرة فبانت مسلمة قال لا خيار له لما؟ لانه وجدها احسن مما شرط فيه وجه اخر ان له الخيار يقول لا انا اريد الربح فيها والمكسب فإذا كانت كافرة فيصلح نبيعها على مسلم ويصلح نبيعها على كافر بخلاف ما إذا كانت مسلمة فأنا قد لا أجد مسلم يشتريها فأنا أريدها كافرة فإذا كان له غرض صحيح في الصفة التي اشترطها فمن حقه أن يرجعها نعم. أحدهما لا خيار له لأنها زيادة لأنه لا شك المسلم أفضل من الكافرة فهو وجدها أفضل مما اشترت والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها لمسلم ولكافر يقول أنا أريد الربح من ورائها فأنا أريد أن أبيعها فإذا كانت كافرة أستطيع أن أبيعها على أي شخص كان مسلم أو كافر أما إذا كانت مسلمة فلا يمكن أن أبيعها إلا على مسلم نعم وان شرطها حاملا صح وقال القاضي قياس المذهب انه لا يصح لان الحمل لا حكم له والصحيح الاول والصحيح الاول وان شرطها حامل قال مثلا اشترطها في هذه الامه التي اشتراها انها حامل فبانت بخلاف ذلك فهل له الرد او لا قال صح الشرط وله الرد وقال القاضي يحتمل قياس المذهب الا يصح الشرط لأننا قلنا إن الحمل فيما سبق إنه عيب له الرد بالحمل فهو وجدها غير حامل فغير الحامل إذا كانت أمه فهي أفضل من الحامل مثلا قال قياس المذهب أنه لا يصح يعني الشرط هذا وليس له خيار لأن الحمل لا حكم له والصحيح الأول أن هذا الشرط صحيح وله أثر لأن شخص يشتري يشترط أن تكون حامل لأنه يريد النتاج فله غرض صحيح في هذا وآخر يشتري يشترط أن تكون حائل ليست بحامل لأنه يريد أن يستبرئها بحيضه ويستمتع بها فإذا كانت حامل انتظر حتى تضع الحمل وتخرج من عدة زوج إن كانت في يد زوج أو نحو ذلك والصحيح الأول أنه إذا شرط كونها حامل فله هذا الشرط إذا لم يجدها حامل فله أن يرجعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحمل ميزة بماذا في الديات؟ في الدية قال أربعون خلفه في بطونها أولادها الديات أربعون وأربعون وأربعون وثلاث وثلاثون وثلاثون. فشرط في الأربعين منها أن تكون لقحة يعني في بطونها الأولاد. فهذه ميزة فدل على أن الشراط الحمل صحيح لأنه يميز الدابة أو الامه الحامل عن غيرها ثم استطرد في بيان ما يستفاد من الحمل وما هو ميزة فيه فقال ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة الحمل تقدم لنا اذا اشتراها ووجدها حامل قالوا هو عيب في الامه وليس بعيب في الدابه لما لان الامه على خطر عند وضعها فهو عيب فاذا اشترطها شراها على انها ليست بحامل ثم تبين أنها حامل فهو عيب فإذا اشتراها واشترط أنها حامل تبين أن له غرض صحيح بالحمل فلا نقول إن الحمل لا اعتبار له ولا قيمة له لأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة يعني الحمل تختلف مطلقة مبتوتة حامل من مطلقه مبتوتة غير حامل ما هي المبتوتة هي التي حصلت فيها البينونة فالحمل له أثر خلاف ما قال القاضي عياذ رحمه الله لأن الحمل لا حكم له القاضي ابو ذعلى قال لا حكم له نقول لا له حكم لأن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا وكانت حائل يعني ليست حامل فلا نفقت لها انتهت انتهت العلاقة بينها وبين مطلقها اذا طلقها وهي حامل مثلا في الشهر الثاني او الشهر الثالث او الشهر الاول يلزمه ان ينفق عليها حتى تضع الحمل فرق بين الحائل والحامل ويوجب النفقة كل هذا استطراد وإلا فليس من موضوعنا ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضا الحامل إذا خرج منها دم ما يقال له دم حيض ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الوطء ما لم يكن قرب الولادة فيكون دم نفاس ويمنع كون الدم حيضا وخالف في هذا بعض العلماء رحمه الله فقالوا إن الحامل قد تحيض وهذا نادر والطلاق فيه كذلك الدم يمنع الطلاق فيه إذا كان دم حيض او دم نفاس قياسا عليه بخلاف ما اذا كان دم حامل فلا يمنع الطلاق يكون الطلاق صحيح بخلاف من طلقت وهي فيها دم حيض فهو طلاق بدعه طلقت في نفاسها فطلاقها هذا طلاق بدعه طلقت وهي حامل إلا أن معها نزيف معها دم لا يمنع الطلاق الطلاق صحيح وليس ببدعة لأن الحامل إذا تبين حملها فلا سنة لها ولا بدعة يعني يجوز طلاقها متى شاء الرجل ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه كل هذه ميزات للحمل قال المرأة الحامل تستطيع الصيام بنفسها ولا يشق عليها لكن قال لها طبيبان مسلمان ان صمتي تأثر الجنين في بطنك الحمل فهل لها الفطر في هذه الحال نعم لها الفطر لكن حائل لا حمل فيها ما يجوز لها أن تفطر إلا إذا كانت مريضة فالحمل له تأثير في كثير من الأمور فشراطه وعدم الشراطه كله صحيح إن شرطها حامل فبانت حائل فله الرد أو إن شرطها حائل فبانت حامل فله الرد لأنه قد يفوت غرضه ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه ويمنع اقامه الحد والقصاص الحمل له تاثير المراه التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم معترفه بالزنا فقالت يا رسول الله طهرني فاعرض عنها فقالت لعلك تريد ان تردني كما رددت ماعش والله اني لحامل من الزنا عازمه تريد اقامه الحد تريد التطهير تريد تطهيرها في الدنيا لتسلم من عذاب الاخره فلما قالت اني حامل من الزنا قال نعم اذهبي حتى تضع الحمل هي تريد ان يقيم عليها الحد اليوم فالرسول اعرض عنها على صفته عند المقر في الحد يعرض عنه عليه الصلاة والسلام لعله يستتر بستر الله ويتوب فيتوب الله عليه مثل ماعز فماعز استشار جاء إلى أبي بكر فقال له أخبرت بذلك أحد قال لا قال استتر بستر الله ولا تخبر أحد وتوب إلى الله والله يتوب عليك أو كما قال رضي الله عنه فلم يقنع فذهب إلى عمر فقال له مثل ما قال ل أبي بكر فرد عليه عمر رضي الله عنه مثل ما رد عليه أبو بكر رضي الله عنه فما قنع؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا فاعرض عنه وانصرف عنه بوجه عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الثانية فاعرض عنه النبي وانصرف عنه ثم قال له الثالثه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يساله ولم يناقشه بس اعرض عنه كانه لم يسمعه ثم عاد عليه الرابعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندي ابيك الجنون يعني كانه يوبخه تراني اعرض عنك ثم تؤكد انت مجنون أبك جنو قال لا يا رسول الله ولكني أصبت حدا من حدود الله فأريد أن تطهرني فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه قال هل في عقله شيء صاحبكم هذا قالوا لا يا رسول الله ما في عقله شيء هذا عاقل ولا ننتقد عليه بشيء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج به ويرجم بالحجارة فالحمل يمنع اقامه الحد والقصاص لو ان المرأة الحامل مثلا قتلت قتل عمد فطالب اولياء الدم بقتلها قصاصا ثم تبين انها حامل فينتظر فيها فلا تقتل حتى تضع الحمل او انها سرقت واريد اقامه الحد عليها ثم تبين انها حامل فخشية أنها إذا قطعت يدها أن تسقط الجنين فينتظر فيها حتى تضع الجنين أو قذفت مسلما أو مسلمة بالزنا فوجب عليها إقامة حد الرجم حد القذف فوجدت حامل فينتظر فيها حتى تضع الحمل فوجود الحمل في الأمة يمنع قتل قصاصا حتى تضع الحمل ويمنع إقامة الحد من جلد أو قطع أو قتل حتى تضع الحمل الذي في بطنها نعم والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الديه بأربعين خلفه في بطونها أولادها ولأن الحمل يثبت الرد في, المعيب في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة ومن طلاق بائن إذا كانت حامل لها نفقة وإذا كانت غير حامل فلا نفقة لها نعم ويمنع كون الدم فيه حيضا يعني الدم من الحامل لا يكون دم حيض ومعروف أن المرأة يعرض لها كثير من الدماء لكن لا يجوز لها ان تترك الصلاة ولا الصيام الا لدم الحيض ودم النفاس فقط اما غيرهما فلا تترك له الصلاة والصيام ان شق عليها الصيام مع النزيف من اجل النزيف فتفطر لمرضها لا لان الدم يمنع من الصيام فالدم مثلا دم العرق ودم الاستحاضة ودم الإسقاط قبل أن يتبين في الساقط خلق إنسان كل هذا ليس للمرأة حق أن تترخص برخصة النفس أو الحائض لأن هذا الدم ليس دم حيض ولا دم نفاس فيجب عليها أن تصلي فيه وأن تصوم إذا كانت في رمضان إلا إن شق عليها الصيام للنزيف فتفطر وتقضي ويكون فطرها هذا لمرضها لا لأجل الدم لأنه يمنع من الصيام فلا يمنع الدم الذي يخرج من الحامل ليس قريبا من الولادة لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة نعم والطلاق فيه بدعه وي... ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه الخوف على الحمل حتى وان كانت قادره نعم ويمنع اقامه الحد والقصاص كل هذه مؤثرات في الحامل خلافا لقول ابي يعلى رحمه الله لان الحمل لا حكم له قال لا له احكام متعددة نعم. نعم. وان شرط في الطير انه مصوت او في الديك انه يصيح في وقت من الليل صح لان ذلك عادة له فجرى مجرى الصيد في الفهد وان شرط في الطير انه مصوت يعني اذا استغرب احد او راى لص او غير ذلك صوت أو أن الديك يصيح مثلا عند أذان الأول في الليل ونحو ذلك لأنه يريده لهذا الغرض صح هذا الشرط فإن وجده وإلا رده لأنه فات غرضه لأن ذا فجرى مجرى الصيد في الفهد اشترى الفهد من أجل أن يصيد فتبين أنه لا يصيد فله رده نعم وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز يجوز أن يوجد أو يوجد وأن لا يوجد يقول وقال بعض أصحابنا لا يصح الشراط الصياح في الديك والتصويت في الطير لأن هذا قد يأتي به الطير أو الديك وقد لا يأتي به فليس منتظم ولكن المطرد ان من اعتاد هذا الشيء من الطير ومن الديكه فانه يفيد في هذا كان يشتريه مثلا لاجل ان يوقظه في اخر الليل قبل الفجر لان الديك يصوت بعض الديكه يصوت عند اذان الاول يعني في اخر الليل او عند ثلث الليل الاخر يصوت فيستيقظ صاحبه بهذا الصياح نعم. وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح لأن ذلك عادة له وفيه قصد صحيح لتبليغ الأخبار فهو كالصيد في الفهد وإن شرط يعني في الطير أنه يجيء, أنه يجيء من مسافة ذكرها قال مثلا هذا الطير للصيد قال كم يصيد من كم قالوا ماذا تريد أنت قال أريد أن يصيد أن يعود الي من مسافة خمس كيلو مثلا فاشترط له ذلك قال نعم إذا انطلق مسافة خمس كيلو رجع إليك وإذا انطلق أكثر قد يذهب فوجده لا ينطلق إلا لمسافة ثلاث كيلو مثلا فله حق الرد لأن له غرض في المسافة التي يقطعها الطير لأنه قد يرى الصيده بعيدة مثلا فيطلقه عليها فيصيدها فإذا كان اعتاد يرجع من خمس كيلو أو من سبع كيلو أو من عشر كيلو رجع وإذا ما اعتاد هذا الشيء فإنه يذهب ويروح على صاحبه ما تعود الرجوع من هذه المسافة ولا يستطيع العودة فينطلق ويذهب فهذا له فيه غرض صحيح وقصد صحيح من أجل الصيد قال ومن أجل لتبليغ الأخبار كان في بعض الجهات في الزمن السابق كانوا يتخذون بعض الطيور بمثابة البريد يعلم على هذا الشيء فيعطيه مثلا الوالي الخطاب الذي يريد إيصاله إلى جهة ما فيوجهه إلى الجهة التي يريد فيذهب مسافه مئة كيلو ومئةين كيلو أكثر أقل وينزل الخطاب ويعود بالتعليم بمثابة البريد إيصال الأخبار يعني يذهب إلى المعركة مثلا يذهب إلى مكان القيادة فيوصل الاخبار وياتي بها فهذا الطير اللي بهذه المسافه بهذا الشكل له قيمه بخلاف ما اذا كان طير عادي يصيد الحمامه والارنب ونحوها بس فرق بين هذا وهذا نعم وقال القاضي الصيد في الفهد كالصيد في الفهد كذلك يعني هو اشترط في هذا الطائر انه يروح مسافه اربع كيلو عشر كيلو اقل اكثر فهو بمثابة اذا اشترط ان الفهد يصيد لانه ما اشتراه الا لانه يصيد وقال القاضي لا يصح لانه تعذيب للحيوان وقال القاضي لا يصح لان صيد الطير من مسافات بعيدة أو إعطاؤه الشيء ليوصله إلى مسافات بعيدة قد يكون فيه تعذيب للحيوان ولا يصح ما كان فيه تعذيب ولعل على الأول الأول أو أولى والله أعلم إذا كان اعتاد هذا الشيء فليس في هذا تعذيب نعم وإن شرط الغناء في الأمه وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك